وَهَدْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَقَاهِرُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا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 فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ إِحْمَانَ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مئت لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ فَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْتَمِعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ يَتِيَّا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 غِيَنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ نَّقَامًا وَأَحْسَنُ دِينًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ مِّنْهُمْ أَحْسَنُوا أثَاثًا وَرِئَاءَ قل من كان في الضلالة فليمدل له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندام ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عنهم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 لا نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وَردا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذاب فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتظهر به قوم الودا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز؟